ضربوا المسلمين والمسلمين لا تضرب ولا, ولا ترد الهديه تمام ولا تضرب المسلمين, المسلمين وحان حد اهان او تمنا. حد, حد اناهان تمنا. ان البي. او تمناء غير حد الاتمن اما ادب قلب انهان غيرك او تمناء قلب هذه وتنسد قلب اسها وحرف همسي حد أس قلي يعني تومي الله و بل على كل حال مسلمين تقولك و امريع فعلك لو امريع نبقى عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مصطفى يعني و نول شي سي كم نولاي جعن سي وحس كتومي لما اركن Khaadim nema tümin, addon ma tümin, to addon tüti nema tümin. Ma ei ole afu ila agrabole taqwa, ilai ila agrabole taqwa, ilai ila agrabole taqwa. Dabur muslim, muslim la tümo, dillkis kalafe la tümo, haramun, muslim حتى نوهنولي هيش الله يعني جاعة انتاس وحما كنتومن خادي مكي ماتومن ادون ماتومن وقالدون كي ساح ادون او جور ادون دين ماتومن وليوا احمي انسام ونفنين فالاف هو اغربو للتغواء اصفلقاء الطغواء عبس كله هم بضن المسلم حرام يعني تبيره وحايا مسلمة حديث المسلمين لا أعبروا أبريدان مسلمين لا أعبروا حديثي يعني المسلمين لا يسيري يعني مكوم مخلاي سينا غالبوا أكثروا أكثر على وضع المسلمين على الشيغي ايه دميك وكجراء معاهدك وكجراء دميك اسنه ضربة جيسي تعدلوتمو نكي دميك قالك أهي أو دميك أهي أو دميك وكركي إقواجي بيسي معاهدكي عكامة نخشيك الدنيا إن شاء الله كل قودي إيه كانه تمتودي حرام واي مؤمنكي مؤمنكي يعني مؤمنكي معاهدكي وبرين انتاز قاله واي مع ذلك ذات دمك وخجنان قد لأمان قلي قد لأمان قلي واي حد أماني مكي قشرة بل ودي سبحان الله العظيم قال او امان قال يا النادي له او لطمو حرام اه حرام هذا امام سيودي وقال سيد حسن كليس لها لكن الحافظ الهيثمي هيثم, هيثم انك مجمع الزوائد كان وانبرع الفوائد كتابين اخرين واسو اخرين انا يعني سيد علي وصوصي سيد علي ومالكي وصوصي كتابك سيد علي ومالكي الرجال كان احمد وري رجال احمد وحواه رجال صحيح وحواه رجال صحيح ورجال صحيح وري سيقول صحيح وحواه المؤلفك هو حقيسة هاي الناس اشارتك قليه الناس صحيح صاد الناس لقصة انت حسن كريسك حسن عبري الله مصل على سيدنا محمد اللهم ارحم وصحبه وسلم رب علمنا بما جهلنا وذكرنا بما نسينا بفضلك يا لطيف وبنعمتك يا رب العالمين يا كريم صبها صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه اجي اجيفو حر ابوابكم بالدنيا حتى اجيفو حر ابوابكم بالدنيا شرع وقشعو اني تكون ويلشين الدواله قديه وقشعو قديه اني تكون يعني او قديه واوقوا حرا اشرقوا غم صبرارحي افتكوا حرا واطفئوا شرجكم واتهوا وأطفئو دمي شرجكم مصباحيالكين دمي دمي فانهم وا <تصفيق> واطفئوا دميا فانهم لا مبدل لهم لهم ادمن بتصور بولد عليكم ان يجوا بولدان كوتين دربيين كسبولدان ولا ادمن إلهي يعني مو ادمن اه لا هي حجه اسم السين موي ادم said لا ما شو حسين ساسالوا امبارح مع ذكر الله تعالى إلي ذكر جيسك وحراء مركيئو إردى هريسين بسم الله الرحمن الرحيمي إلها إردى وحراء بسم الله إلهي اسم جيسك وحراء مع ذكر الله إلي ذكره وحراء معنا عيدكو ليديهم بسم الله الرحمن الرحيمي حراء إرديني وأكفئو قد يعانيتكم ويل هيني ويل الشييني أفكر وغديه او ويلكين عوادين مخلف فيسي وحلو عناي وحلو الماءي افكو غديه او معنا خلاص بكيري هي انت غديه وفيدن هو افكار بنان كيها دافنا هدفنا صفريه ساسوكالي هدي جيد اسمين انه دواله معناها دواله دواله صهره معايلي شأنانك اليفة شأنانك اليفة دي سي هؤلاء فناء مركاد ويلشين عوضيه ارتماء او مالنتي اطول عوضيه مركيل الجارو ويلش جديه أفقا يعني شلوك أوقي أفقا دي كدية شيطانك إنا سلاف هؤلافنا أمسي عيانك عودي صعدان وحا خشن خشن بدان أجرا أمو وحيال أجرا وكاستراد ديسني إنا إليفان هؤلافنا عيانك ليف الدولي معناها كفالي إنا وحا وعناها قدية على فمي أفقيسي نامك يا عودي وحاش كل انت واكثر قديه ان يتكون ولا شيء قديه علي عليه عليه الصلاه والسلام ويا العويسه سويسه بهالكله سواها ادي افوري فيدين هي ما فاض قرص جرو واسا قلا امو حياله ع عش الشاي وبردي يحيالها عمل غلايان موسلى كسو بهيسه ويل كي دحغليسا عش عش لا با تا درادي ويل شي افقودي جديا اوديه افقو گيديا افقو ري گواه اما سهدي دو گدسمن دوولا حيالو خلص دوولا واو يعني اسريتهم استقرار هينه استقرار هي ديل گها اي wa dhahan oo oo dhin gaha dhin gahay la hada hadisaas miya dhin gaha dhin gaha baan treyno xirad wa dhin gaha oo n ka xiray wa oo dhin gaha soomaalweynta tiraa oo n ka wax waa yani معنى هيدوهاية معنى افكا او افكوذي لنقحا وحي سبرار اها وحي اها او قربت اهاي على الوضاء اسقيتكم غربتيا الكيني عمسا اسقيتكم سبرارهي اوهاية اسقية جمعو صغائن كاكساين وحال الوضاء ويلك ابيها لو شبطة الوضاء بابيكو شوهيسين مقار اهاياء يعني وحوايه او مخاره هاي وهي مخاره هاي اف قوه او خيرا لودا قربدي قربدي يعني قربدي اف قوه حيره دونك حره ام حره حره مركي حريسي اسم كيسي وحصه سيولبه مهان مركي اردا بسم الله الرحمن الرحيم لها مركي ويلك ديهس بسم الله الرحمن الرحيم لها مركيز سبراركي اما قربة دي هاد يعاني او دينك اما سات حريسي افكادك حريسي هنا بسم الله كوحراء عايد اليها ازم كيسلو حيرو اليها ازم كيسلو حصتك الالياء شيطانا ما اعجوها واطفئو دمياء واطفئو دمياء ها مسا واطفئو دمياء حمدت الوصل اللي هراه واطفئو وصل ما خرطي احمد قدري مسبي ادي وصل ليرات بنان او خاص وحاليكينا امر من الاطفاء موه اطفئوا حلو يعني دميه سرجكم يعني مسباح يا الكينه دميه عندنا لكم اجره مسباحه دميه معي دي دبوا هروها يا واي للدمينين وحياله اناس وقالوا على الكارب وقالوا على الدم يا نبيه عليه الصلاة والسلام بس هذا يجب أن يكون هناك وقت قد تنسى الدم وفي عين ويجب أن يكون هناك لكن هذا يعني درن مع المعلمة والسجد وهل سوء صعب وهذا مالك وقدونت ومسبحه وهذا مالك ويسه وهذا مالك ويسه عودي خلاف سنة هذا هو حالو وضع معنا فضيش او بس بحضالو وضع محايا لي فإنهم شيئان منك ايقا مرعوض لمسوشيين حي... نبيقا مرعودي مسوشيين فإنهم شياطين تا شياطين تا هذا الضمير كفيري مرعوض ملسوشيين شيئان وحواي وحال لمجئ من بابي حتى توارد بالحجابي بابكيت وهاي خاص شي دائما كان هاي انا بدي اسوي شي ومعودي على اه اه حم شي دودي انا بدي اصنعيه والله يلا نعاي وهي عفوا كنت في عنوان هو تحقيق فودي هذارين تاضي انا بو اشكر هاي دراتي سوشيه واي هاي الى شهرام انتا لم يؤذان لوم ادمين لوم ادمين الهي معنى حوق امسيني واي انا يعني بالتصور بوضيت او عليكم اكسور بوضان الهي قدر امسيني لم يؤذان معنى الهي قدر امسيني inna gurwi darbigi si 100 talab sedan asubudan umasiyinil tasawwur budidan ila ma'ana ila izm kisul wahsu anta la shari ila la intan بسم الله إلي را ووضاء هل يتعلم أن يكون في السرسل وإرداله حرم بسم الله الرحمن الرحيم إلي را لا إله إلا الله يعني الشيطان إما هايو معايا الإلهي يا أكا حب الله شئناك وفاك حجاواء الشيطان تحرم فرايو كني وحوائي يعني ساوى على كل حال الشيطان أمور غريبة يعني غريبة أسوى تصرفها وحاس قلوها يا كورك الدوليل كيسي قلوها يا وحاس. أمر كامان أول هير أجيفو أمر الشادوهي أجيفو أبوابكم وقفو آنيتكم أمر الشادوهي وحاونك نولو برايو kutusinu ahvae, vahialka noronle kutusiyu imam nabubi awataa võrkis vahas lia amarka hamaru nidbi waae hamaru nidbi waae aga haditha vahas kutusii haa ki obanang mininka meseo galayu kas lia kujuri gudaha vabu kujurapit حديث كان وحاق لغا سوخاتهي مرك الهماس هاياني ان افل الدولو مشروع لماذا ذي حديث كان لغا سوخاتهي مرك افت الهماس اي رأس فيدنا مرضا وحاول الانسان الهنان <تكلم> اخلت ارنغو معايلي شيطانك اسني قلني معايلي عبوابتك متحي فمكا وأبواب وقف كبابي ألفز كميدا شأنانك إردس كقراء أنت مجازة هم قوائم سوبنا الله وسلامه عليه وسلم هذا مع الجين وصول مال هذا حمزة مع الحق حق مهملة سوبنا سلوات الله وسلامه عليه وسلم أحب الأعمالي أعماشت تأوث رابضاً إلا الله معنا عند الله إلهي أرتيزي أسرات الدك الشوائر لوقتها ووقت يدي لدكتو في وقتها ووقت يدي لدكتو أحب الأعمالي أعماشت خلوك القعيل بريني هاي إلا الله إلهي أكتسي معن أولو وجعل بدنيها أو صواب بغن السلات والسلات والي وقتها سلات وقت قيدي لذبتاله رهاء سلات وقتها لذبتاله أحب الأعمال إلا الله والي أحب الأعمال إلا الله والي ثلاث وقتها لدو حديث صحيحة واي معنا في وقتها لدوكتو وحب يعني محعمل واي حد وحدي دي قبتها وانضعوا الموازين القسطة اليوم القيامة لوقتها معنا في وقتها اليوم القيامة في يوم القيامة ساعة من واي ثم محاكوا ثلاث وقت الوجودة بعد قيدي أفضل أعمال وحاقة بروا الوالديني لما ذي وحد ألين يعني لو بارئة هذا لو سمع فلو هاورتي لو بارئة هذا أمر كوذي للراعة وحاوري أضوغي أمر وشريعي وحي أمر كي شريعي خلافيني عمرتي سرعي يا خلاه في انبه انه وراع والدك او يعني وحشره الله ابو له حورتي ادي لمادي حورتي ادوي لو بار يا ابو بير الوالدين حورتي لو باري لو بار يا لو صمانفلو وعيالك يراهن لياله ادي شع يبيع اسواق فختني هاي وعلى اللذيده وحشعي خراشه ادي خبر أبي فراهين إلهي الشرقية للفراهين <تصفيق> بنبسوا بفراهين ملراعا يعني هذا صمف القاضي والد إنت الله بارئ هذا وحاك والد كاذي عبرته يأضوه هذه وحي جعله جرين وحي وذاقو ذي أهاي ألا عجر سعجرين إليقنا الله صمفه الله بارئ vaalikies elirirä tegs Ehduriineajspeeksi sa ise päevastei te Veest ina scrubba pakki iseges Ead Tad Nachtlnuhal indi Tadallusidki�� Kappa Veli pülduudikabadi ahadu Roladama turgii Pandeln i olas välja Oke eegeld وري ما نيس وحوائم ملقى وحاد وين واي والالدين جن التثنيه لي والدك لو وادال كيك ضلي واي لمدهين ذا الشيء ولا تعلى خاني ما شاء الطرف يعني اوري يعني اضوغ ازوج ازوجك ازوجك ازوجك ازوجك مربك يقولوه على صور مرياه انتباه ابا قرآها حوضتاني حوضتاني حوضتاني حوضتاني أضوغاني آيذاني ايد ديدي أضوغا ولا شيسي وايد دائهات اوكي جراء برغي قلايان تلو المالدين تقمديين محايلة أضوغا وحسكو فرحايو صوبي وعلى وضاع هدي أضوغا ولا شيسي أدعميسي او ايد ذا لأدير عاسف و جنخذت دي ادوغ هذا عاسف و مخذته ادي ايد ذا ادن عيس و ها نعذي اسك الجراء بي ادل ما ايدش ادلي إيدي واي ايد ما ايدش اعيلي واي اصم ايدالي ابتلي واي بر الوالدين كيكن بالتحي فهمكي ويويني واي انت واي حق مربع بالبر بس. صلاة دائرة اللي بحجبر الوالدين اللي بحجي عليه الصلاة والسلام وحسو بحجي اللي بحجي اللي بحجي شخص قدية سبحانه وتعالى قل كيسي الهي سر اخلاص كماشيس اخلاص كأهان معاليري وعبدوا الله الهي عبده ولا تسركوا به شيئا الهي الشيء وشرقي لنا ايده كامل وبالوالدين ما حفي وراث تشوفك بي جامع وبالوالدين احسانا واحسنوا ثم فلى بالوالدين لا بنينا لهن اوري هوجي هبطاي ابواني احسانا ثم وفلا حي لي صلاه وينه وحوايا اي ربك حريرك وين ايدون برو الوالدين وهوهي خلقها أدونك إياه خلقها انت قولها هاو حريسك وزيك اوين وهيه الهي أدونك إياه خلقها حريسك اوينه وهو برو الوالدين يعني يكون يعني يعني أهراء وهوهي للاعظم الهيه وهي ثم بعد برو الوالدين حاق حجا حدنه حاق حجا ثم حديثه الجهاد جهاد واي. في سبيل افضل الاعمال احبل اعمال الى الله تعالى الصلاه لوقتها ثم بر الوالدين واي. ثم الجهاد جهادا في سبيل الله يعني الى اي جهه في لو جهاته مو معنى لعلاه كلمة الله إلهي كلمة ديسي كريل ديدي أهان لو جهاتمو أو معنى قال الله ديريو ألاوهدا محال الله ديرره قال لدي حربية أيوه قال نموت اسك جوغم مهي قال اسك سعضو معاياته <تصفيق> <تصفيق> قال دان اسك سعضان قال منوكينة يان ألو صبلنغادي اني هيمادين الا الهالو لو دودي و هو لو بلنغادي خواش دودي تل بودي بابانانا حرام واي في سبيل الله معها هذا نيله عمل قال اسك ما انت بلال سوسي مصلا بن سوسي كو حسوسي انا غاد ان بلنغادني هنا دي عني وعنى سبيلتك سبرة سعطين هذا اللقضوها وحنوا أو أحكستكوا حنوا جهاز في سبيل الله ما هذا قال الله دغالما قال الله دغالما كيف كيف أدى بلنك أو أزقي بلنك أتسين أو أذكو قرقارين أو دينك درازك والدغالما كهذا سيلا دغالما ما أحكو أعلم إلي أي كلمة ديس إلاء القرآن تأهان وقال، يو، دينكيس الشعاب سيسل مجيو حتى لما حديث كان سانت بيه حديث كان لوا إمدونا وصوبنا أشكهري أحفظ الأعمال، إدعام خير أعمال الإسلاميين وعب الأعمال لله، أدو المهوه، ألا قل أنت كله يا صبانا من سا اسجلي ملبدن كل احب الاعمال افضل اعمال واجرها وقلايته وما دونها صبانا الله وسلامه عليه معني مد و و هذا مال وربه ويوافق هاي ددك سؤال هاي يا رسول الله اعمالتي وفضل البدن ولها هي jaanid võhtilas, katkassi, vahii, oa juab, oa munaseb oa asu juab vahii vahias, amase, võhti valbe, amahal valbe, vahii jaanid oa si aitahay asu salada, sadaq enak, fadli badan tahay vahis kava badan, Ayani iskahuri midinwaka. Jamul ulama wahaqujan epudurar saden, salat Afwarina. Lakin Hala so Ariwala Arka O Yaani Nin Bahan o Imhayo o Hadi Maga Isa Atafit Markas Dimahayo O Bhasil Head Asa Usi بعد صلاة الدكوه الله أمين معاين لوقتي أول كيدي هذا الوقت وعلينا الصلاة أول وقتها هادي أول وقت هادي صداق الله بحثي هادي صداق الله بحنتي ونباحا هادي صداقه يعني صلاة صدوك هاي روحك بحيو هايو هايو مرعي صلاة دانا يعني وقت قيادنا انت تتخاض هذا المجلس طول بسيطه الله رجع ساعه من اخر سده وحكدو في على كل حال ان شاء الله وانت وذين احبوا اعماله الدنا صوبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى اسريه احب ما شاء الله وكلق عيل بدن هي الو كلق عيب تي في سبيل الله بل بنو شو بنو شو جوى وهي سري عتاق بدك ويتي رسول الله اي الاعمال افضل الاعمال احب الى الله الا ويتي مقتيل على كل حال انتوا وحسان نويس الجوائي كل وحوائي سريلو سؤالي إذا تكي سؤالين جوابتو دي أساسه دي جاي وحكاسي حدا لما أسر أحب الله سبحانه سلوات الله وسلامه عليه وحسري أحب الأعمال أعمالك أعماشك كله عمليارك كله وكالقعي البدنياهي معنا تأثوا بظن على وضعيه محوى ادومها تاو داعم البضن واعمل اعمال اعماش تاو داعم افعشها وعلى ليها تفضيل قديم مداوم ضوثير وعرفيه عكس هدي فقط دخل يس وعملت فيسي فهو ما عاد تحقق فتر على كل حال Ma'ana hu hawae alulajidah subhanu aleyhissalatul selam o tsubstit, o daiminin vaakas. Amal ko israra aayiu. Abba yaradu يعني لما ودائما كتا كل يون أفر ودائما كتا السياسي يعني الآن السيدي يوحاس بحال أركاء شغل قصور قلاء الدافت مثلا صلاة الليل فلا بخضر لبتادك الآن لابون ببتادك لا يستطيع بقول قرزي أجراك لكن هذه دائمية هواية هذه دائمية كوهان طبع إلا ما دي سيدي ومطلوب كأهاي لكم نحن وتر اسكغ دوه دائمه كرتاء ودائمه كرتاء ودائم كرتا وان غوى بي كاس احب الاعمال ادو موال ووضع وكاس خليل دائم كويلن او دائم كون حي او بدم او مغاص او كلغو اي واكبدي واكف غير بدني عمل او ير او دائم اه او ما يجوج كوبدان او كلغو غايو واكار خير بني هي وقت معنا هاكم وراه اكر خير بني هاي لي منك عملك سوبي هاي ضافو هدو سو بلا بعدي ضافاي صلاه الليل دو بشال ضافو وكطفت صلاه الضحى دو سو بالله دو وكطفت صوم كل بلاوي رافقنا للهري ايها سوالك شو خطائه لحد هيك شو علمي وايه وعلى الشرعي ايه وايه في بحالي الحديثي سنه وايه لكن مركي ادي هديت هبت بينا دائم ميسد لكن هديت دائم كريم الدائمين عاد بغيصه من شيء بلاوي قلنا ضافوا عبادنا من بلاوي وناف وعظمها أو من اوجستي من سوجستي اصطقا عمشي لايك سوجستي عم لا اصطقا من اله الحديدي او حداك سوجستي عم لا اصطقا مع السقلاء فما اعرضا ان تجري فان لهم عيشا ضنكا ايت السقلاء بعد حديث النبي عليه صلاته وسلامه لا تكون بخارقة و لا تكون فلان هبلوء و كلا هنغنين أهانين هو كان يصلي, يصلي بالليلة عودي و الدك يقوم الليلة عودي أس دك الجري أس هاي ثم تركوا تنواتها في كل كلا هنغنين لوي أس كعي جري عباس نيعي عبد الله بن عمر و عبد الله بن عمر و تهيان أيوه أشو يا رسول الله الهان الواد قراننا الى اخر يوم مايا نفسي في لا جلاد لا يعني عيش متوال اخر هذا الصوم كان اني انصوم وركعي يعني, يعني يوم يوم انصوم اخرها والله صوم داوود اصوم واما اصوم رايه انت انا يعني يوم يعني عن يا ابو ال مرسود يعني خمس سنين نكالا إن وحاسير انت لم بقوا هذا اخر ابن عمر مرخيز دعو استخوبي معاسي ليتني غابلت رسولة رسول الله مرخيز دعوبي وحبا يعني يوحيز خط سوب جري حتى سد احمل الكمالي حتى احمل الكمالي لعمل الكمالي ليتني ان شاء قبلت أحب علينا رصف